Raih ya hamam, habib ya awam, Raih ya hamam, habib ya awam, Ruhululululul, irjaal ftsalam, irjaal ftsalam, Raih ya hamam, ده يا حبيبي وداني على الطو يا قلبي راحوا الحبايب وانا مشغول ودوا ودوا يا حبيبي وداني على الطو يا قلبي راحوا الحبايب وانا مشغول جبلي الياسمين عندي في اللي صيني الياسمين عندي في Oh, oh, oh. شكينا قالت ليالينا وفرقت شكينا والله يا حبيبينا غفنا ولا قضينا <تصفيق> ليش السك كله ضلك ضبل ليش السك بدون <تصفيق> يا اماني يا امرت اللي صار وتوال المحبوب كل ماي لا طول عيني ولا تنسى لك لا طول عيني لازم تبقى كنت سألت يا قلبي وين ساكن عمدا ولا مبين قال ما ساكن وسألت يا قلبي وين ساكن why do you get lost ya وgrand te phangayo why يا حنان حبيبي يا واني روحو ودود ودود ويرجعني ثنا